شفتي منظر عبري تصوير الفلاش خلت اللي تابع المنظر يطيش شفتي لك أبشر بالخير أبشر بجنة عرضها السماوات والأرض أبشر برض الله يا من أردت التوبة يا من أردتم الاقبال على الله أبشر بالخير هذه فتاه فتاه عندنا في جدة قبل شهر رص من الآن فتاة والله ما اعظمها من فتاه فتاه عاشت في هذه الدنيا كما يريد الله فتاه لم تتغلل ولم تتمايل كما تمايل الكثيرات اقبلت على كتاب رب الارض والسماوات دخلت لدار من دور تحفيظ القران الكريم عندنا في سته هذه فتاه يتيمه وحيده امها كانت بار صائمة الاثنين والخميس دخلت الى هذا التحفيظ حفظت القران كامل وقالوا لها قبل شهر نصف من الان لابد ان تختبري في جمعيه التحفيظ لابد ان تذهبي وتختبري من اجل ان تحصلي على شهاده بانك قد حفظت القران كامل قرروا وحددوا موعد وحددوا موعد الاختبار وكان في صباح يوم الاثنين قبل شهر نصف من الان هذه الفتاه كما قلت لكم حياتها واسبوعها لابد ان تصوم الاثنين والخميس الا ان يعذرها عذر اصبحت في ذلك اليوم صائمه ركبت السياره تراجع القران والله وهي في طريقها الى الجمعيه من اجل الاختبار ومن اجل الشهاده يقبل الله يقبل الله الا ان يكون تهمل عيد حادث سياره وتفارق الدنيا صائمه متحجبه عاشت في هذه الدنيا كما يريد الله عاشت في هذه الدنيا مع كتاب الله عاشت في هذه الدنيا باره بامها عاشت في هذه الدنيا عبدت لله ليست عبد للهوى ليست عبد للشيطان ليست عبد للشهوات وانما هي عبدة لرب الارض والسماوات فاكرمها الله عز وجل بهذه الخاتمه التي اسال الله عز وجل ان يختم لي ولكم بها من هذا المكان ومن هذه اللحظه ومن هذا الحين الله الله الله الله بالاقبال على الله مهما فعلت ومهما فعلتي ومهما ارتكبنا ومهما قصرنا ومهما عدنا إذا اذا عدنا الى الله يقبلنا الله جل في علاه